Ya ma ay kan ma le furq تنزل الملائكة ورؤ فيها بإذن ربهم من كل أفضل سلامني حتى مصرع البلد صدق الله.